طابق الشرع في الأمور الشرعية في حق وإلا فهي باضية فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إيش إدراك كذا حكم وأما العقيدة فهي حكم ثانيا أن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع ولهذا قد تعتقد ان فلانا تاج وليس بتاج او عالم وليس بعالم يعني. تعتقد ان هذا حرام وليس بحرام لكن تعلم انه حرام معنى انه حرام اذا مثل قول قال قيل مات عليكم الميته تقول حرام لانها صريح فالعقله اذا هي حكم الذهن الجازم فان طابق ايش فصحيح وان خاله ففاسد استقامه الاعمال القويمه الاعمال القويمه تشمل العادات لانها اعمال قويمه كما قال تعالى قيم الاخلاق الفاضله الاخلاق ما يتخلق به الانسان في معامله الناس من اللين والبشاشه وما الى ذلك والاداب العاليه ما يتادب به الانسان في نفسه بحيث لا يعمل اعمالا تخلو بالمروءه فترك امه صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك المحجه الطريق والبيضاء ضد السوداء وغيره من الالوان فهي طريق ابيق نير ذا يذع عنه الا هالك فسار على ذلك امته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خير الخلق من الصحابه والتابعين والذين اتبعوهم باحسان خير الخلق طبعا بعد الانبياء لان افضل الخلق هم الانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحين والهسناف الثلاثه بعد النبيين كلها موجوده بالصحابه ففيه مصديق وفيه شهيد وفيهم الصالح فهم خيره هذه الامه فقاموا بشريعه وتمسكوا بسنته وعقو عليها من واجب عقيده وعباده وخلقا وعدبا فصاروا هم فصاروا هم الطائفه الذين لا يزالون على الحق طاهرين لا يدرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهو على ذلك وهذا كما حدث به النبي عليه الصلاه والسلام لانه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهري لا يضره من صارقهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك فما هو امر الله امر الله سبحانه وتعالى هو الامر الكوني الذي يقضي بفناء كل الاخرين حتى لا تقوم الساعه الا على شرار الحق كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وكما ثبت عنه انه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله فيثنى المؤمنون كلهم ولا يبقى الا شرع الحق ففالمراد اذا بامر الله الامر الكوني الذي فيه فناء فناء الصالحين ونحن ولالى عند على اثاره سائرون وبسيره المعيده بالكتاب والسنه مهتدون هذا خبر عن اقيره المؤلف وليس من باب من باب التمدح وان كان الانسان مامورا ان يثني على الله عز وجل ويحدث بحق نعمته كما قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث فيكون نحن نعم نحن على اثارهم سائرون وبسيرتهم مؤيده بالكتاب والسنه وقوله المؤيده بالكتاب والسنه هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على اكتاب السنة وهذا من حيث الجملة وإن كان بعضهم قد يخطئ فلا يسبب السنة لكن من حيث الجملة هم مصيبون لأنهم على اكتاب السنة نقول ذلك التحدثاً بين المسلمة الله تعالى وبياناً لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن إنما قال مؤلف ذلك لألا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء هو يقول ما بال التحدث بنعمه الله بنعمه الله وكذلك من بيان ما يجب ان نكون عليه كل امر ونسال الله تعالى ان يثبتنا واخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب ول اهميه هذا الموضوع وتفرق اهواء الخلق فيه احببت ان اكتب على سبيل الاختصار عقيده الى اخره عقيدتنا عقيد زى أهل السنة وجماعة قوله على سبيل الاختصار يقول العلماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه لأن الكلام ينقصب لأن التقسام إطناب واختصار واقتصار الإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى والاقتصار أن يكون اللفظ موساويا للمعنى والاختصار ان يكون اللفظ اقل من المعنى بما ان ان يكون الفاظ قليله ولكنها تحمل معاني كثيره يقول ف ف العقيده هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره يعني اركان الايمان السته وعلى هذا فيكون هذا كتاب متضمنا لذلك الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشبه ثم شرع المؤلف ببين ذلك على التفصيل فقال عقيدتنا الإيمان بالله وملائكة. سائلنا سائلنا تعالى أن يجعل ذلك خالص لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشبه هذا مجمل مجمل العقيدة ولهذا ذكروا الشيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الوسطيه وبنى كتابه على ذلك هذه عقيده مجمله الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ودليل هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اخبرني عن الاسلام فاخبره ثم قال اخبرني عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبيه الله يعني هذا التفصيل اذا قلت كيف الايمان بالله نؤمن اولا بربوبيه الله تعالى اي بانه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الامور هذه الغبوبية تتضمن ثلاثة أشياء أولاً الخلق فالله تعالى خالق كل شيء ثانياً الملك فالله تعالى مالك كل شيء ثالثاً التدبيد فالتدبيد كله لله هذه هي الغبوبية أعيدها مرة ثانية الخلق والثاني الملك والثالث التدبيد جليل هذا قول الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر الخلق واضح والامر هو التدبير ودليل الملك او تعالى ولله ملك السموات والارض فهذه الامور الثلاثه هي معنى الربوبيه فان قال قائل اليس اليس الانسان يوسف ربوبيه فيقال رب التابه ورب البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطه دعها قص قص في الضاله قال دعها فان معها سقاه سقاه وحلاها تريهم ماء وتاكل شجر حتى يجدها ربها وقال في الحديث ان تجد الامه ربها كما في بعض الفاظ البخاري فالجواب ان نقول الربوبيه المضافه الى الى الى المخلوق ليست ربوبيه المضافه الى الخالق وهذا كما ان الانسان له سمع والله له سمع ولكن يختلف معنى معنى السمع بالنسبه لها للخالق والمخلوق كذلك الربوبيه الملك لو قال قائل اليس قد اثبت الله ملك للمخلوقات الجواب ملك كما قال الله تبارك وتعالى او ما ملكتم مفاتيحه او ما ملكتم امانه ولكن يقال الفرق عظيم ملك الله سبحانه وتعالى تام وشامل تام شامل يعني يفعل في كل ما شاء شامل. شامل لكل شيء سوى الله ملك الادمي قاصر مقيد فلا يملك كل شيء ثم ملك الشيء ليس ملكا مطلقا ان يفعل ما شاء بل هو مقيد بالشرع ولهذا نهي عن اضاعه المال ونهي عن افساده ونهي عن بعض التصرفات المحرمه التي يغتاي يريدها الانسان لكنه لا, لا يستطيع ممنوع منها والثالث التدبير اليس للانسان تدبير بلى يجب لكن هل وكد نزله تدبير الله ابدا الله تعالى يدبر الامر في كل شيء وامن الانسان تدبيره خاص بنفسه او بملكه الذي يملكه طيب اذا نؤمن بربوبيه الله تعالى اي انه رب الخالق المالك المدبر لجميع الكون طيب الدليل على انه المالك ولله مستوىات الارض على انه منفرد بخلق التدبير الاله الخالق والان هو نؤمن بقوله بالالهيه اي انه لا اله اي ان الاله الحق وكل معبود سواه باطل وهذا توحيد الاولوهيه والاله بمعنى المعبود فهو فاعل بمعنى مفعول وفاعل بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغه العربيه مثل غراس بمعنى محروس وبناء بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش فاله بمعنى معلوخ فما معنى المعلوخ معناه المعبود تذللا ومحبه هذا هو المعلوخ المعبود تذللا ومحبه قد يعبد الانسان الشيء لكن لا ليس تذللا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عادت الدينار تعسى عبد الدرهم تعسى عبد الخميصة لكنه ليس تدللا وتعبد الله تعالى وتعبد الله ومحبة لكن تعلق قلبه به جعله كالعابد الله طيب قلنا الإله بمعنى إيش وهو المعبود تدللا له ومحبة كل معبود سوا فإنه باطل ودليل هذا قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالتصد لا إله إلا هو العزي الحكيم ما يعبد من دون الله فإنه إله لكنه إله باطل مجرد تسمع كما قال تعالى إنه عبل أسماء سميتموها والدليل على أنها آلهة أن الله سمها آلهة فقال تعالى فما عونت عنهم اعياثهم التي يدعون من دون الله شيء وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لكنها لكنه ألوهية باطل مجرد سر وون هذا قال وما سواه باطل فما هو الدليل على هذه الجمله الدليل قول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل يؤمنون كذلك بأسمائه وصفاته أي بان له اسماء الحسنى والصفات ال ال كامله العليه نؤمن بذلك لان الله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فاثبت النفس سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى فنؤمن بذلك نؤمن بصفات العليه لان الله تعالى قال ولله المثل الاعلى والمثل بمعنى الوصف والدليل على ان المثل بمعنى الوصف قوله تعالى مثل الجنة التي وعدنا التقون فيها أنهار من ماء غير آسل إلى آخر مثلها أي وصفها إذن نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا والدليل ما ذكرنا لكم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها الله لا إله إلا هو له, له الأسماء الحسنى أما الصفات العليا في قوله تعالى وللله مثل اعلى والاعلى كما تعلمون اسم تفضيل فصفات الله تعالى اعلى ما يكون من من صفاته طيب اذا قال قائل ما الفرق بين الاسماء والصفات قلنا الفرق بينهما ان الاسماء تسمى الله بها وان الصفات فواصف الله بها بنفسه والصفات اعم من الاسماء لان كل اسم متضمن للصفه وليس كل صفه متضمنه الاسم ولهذا نصف الله بانه الصانع كما قال تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء لكن هل نسميه بانه الصانع لا كذلك ايضا نصف الله تعالى بانه يستهزئ بالمنافقين لكن هل نسميه المستهزئ لا كذلك نسب الله الى ربكم بما مكربيه وباولياء ولا نسميه ماك فالصفه اعم من الاسم اذ كل اسم متضمن للصفه وليس كل صفه متضمنه لاسم الى الى اخر ان شاء الله انت جالس صح انه قول على الله العليم نقول لا نقول العليم ونقول عالم من ذو كل شيء عالم من ذو كل شيء لأن العليم أبله من العالم لكن نخبر عنه بأنه عالم لكن لا نسميه بهذا نعم القسم بالسفة القسم بالسفة لله يجوح وقد جاء ذلك في يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب وكذلك أيضا والذي نفسه في يده وما أشبه ذلك فيجوز أن تقول وعزة الله وقدرة الله والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال فبعز ذاتك لأوكوينهم أجمعين وهذا قسم بدليل أن جوابه قلنا بالله ومن التوكيد فيجوزъن تقسم بكل صفة من صفة الله. لكن بكل صفة معنوية فلا يجوزъن تقول ويد الله أما وجه الله أنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات الله صح أن تقسم yoga فتقل أقسم وجه الله لأفعل النترة لكن لا تقل اقسم الى لأفعل لكن لا تقل اقسم يد الله أما الصفة معنوية فلا فأس اقسم بعلم الله اقسم بحياه الله هذا يجوز نعم في نعلم انه مبسط اقتصاديات نعم واصاغ الصغه ما قام بالموصوف والاخبار ما اخبر به عن الشيء والخبر طالعين انه اوسع من ان الاسم الخبر اوسع من الاسم اذ يجوز ان تخبر ان الله يسع ان الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به الدراسه والمناقشه اراشنا ان ميدان الله مرتجع بهذا الاسم الرحمن يمن الله دون ذلك اما يا منافذ فثابت فز... و... واما يا حنان ف... فلمسنا النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى الله بالرحمن يرد عليهم وقال لا تقول يا حنان قل يا منان يا بدي عصر ما ورد آخر نعم نعم لا هو الاسم مشتق من الصلاة العليم مشتق من من العلم ولهذا القرى الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصد والفعل مشتق منه واسم الفاعل مشتق منه واسم الفرون مشتق منه نعم بينا طول قائلا لا معبود حق الا الله وان المعبود بحق ان الله نعم نعم الفرق بينهما انك اذا قلت لا معبود حق الا الله صار هذا اوفق للقران ذلك بان الله هو الحق وانه لا سائله تقدير يعني كذا قلت لا معبود بحق الجار ومسؤول خبر متعلق بمحذوف الجار ومسؤول متعلق بمحذوف تقيل لا موجود كائن بحق اما اذا قلت لا موجود حق فان الخبر هو الموجود ولا حاجه الى لا تقيل لكن لو قلت لا ماهود موجود يصح نعم لماذا ان في يعني لانه كده قلت لا موجوده موجوده الى الله صارت الاسماء كلها هي الله عز وجل وهذا ممكن عظيم انت انت الوقت هذا ممكن عظيم اذا ذلك هل بدات بذلك بشكل او في ربوبيه ولا في <تصفيق> ذاتك ولا في اسماء وصفاتك الحمد لله رب السماوات والارض وما بينهما وما فيه وما حوله وكل جل جلاله انتقل على كل famiglie انتقل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع عرشه السماوات والارض والله ودخولك وخصوصه مع ابو علي العراقي ونربي اسلم بس. بسم الله راحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق عنا يؤمن بربوبيه الله وبالهيه الله وباسماءه وصفاته اي بان له الاسماء الحسنى والصفات العلى وبيننا معنى الحسنى يعني التي بلغت في الحسن اكمله والعلى ايضا كذلك ان الذي بلغت الوصف الاعلى واستدلنا لذلك طيب يتفرع على هذا الذي قلنا انه لا يوجد نبدا بسناء الدرس نبدا الدرس من الان يتفرع على ان الاسماء التي اثبتها الله لنفسه كلها حسنى انه لا يوجد في اسمائه اسم جامد لا يدل على صفه ابدا لا يوجد في اسماء الله اسم جامد لا يدل على صفه لان الاسم الجامد ليس اسمان فضل عن ان يكون معنى حسنا مثال الجامد مثل اسد اسد ما اسم جامد كذلك ايضا ربما نسمي بعض الناس خالد خالد هل صحيح ان هذا الاسم متضمن للسبه لماذا لان الله يقول وما جاءنا من بشر من قبلك اصلت ربما نسمي شخصا عبد الله وهو من افجر عباد الله فليس عبد الله ربما نسمي شخصا محمد وهو مدمم ليس عنده خاصيه حميده لكن اسم الله متضمنه شيء للمعنى ولهذا قيل ان اسماء الله تعالى اعلام واوصاف ان اسماء الله اعلام واوصاف كل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات وهو ايضا صفه باعتبار دلالته على على المعنى فاهمتم الان نعم ان نقول ان اسماء الله تعالى اعلام اوصا ف باعتبار ان هذا الاسم دال ان هذا الاسم دال على الله يكون علما وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفر طيب هل يدخل في ذلك اسم الله نعم يدخل في ذلك قال هو اولى ما يدخل واول ما يدخل مع ان بعض العلماء اثنهم الله قالوا ان الله ليس بالمشترك ذل هو مشتق على فنقول سبحان الله ان الله يقول لله الاسماء الحسنى كيف تقول مجرد علم وهذا اولى ما يقول واول ما يكون من الاسماء التي هي حسنى فمن اين فما هو المعنى المشتق الذي يدل عليه الله الالهيه هل الالهيه وهذا كاف ان الصفات فكلها اولى ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها جم اطلاقا كل صفة لله منزهه عن الذم عن الذم والقبح كلها اصلا ايمان كلها اولى وبينت دليل امس لانه بقوله تعالى ولله المثل الاعلى طيب فاذا قال قائل هل يوصف الله بانه متكلم هل يوصف بانه متكلم نعم يوصف لكن لا يسمى بانه متكلم لماذا لان الكلام في حد ذاته صفه عليا لكن باعتباره اسما لا يصح ان يكون اسما لان المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر او بما ليس فيه خير وكلام الله تعالى منزل عند علي لذلك لا لم يختص من, من اسماء الله طيب نريد يوسف الله وكيف نعم يوسف الله وكيف لان الله تعالى قال تعال بما يريد لكن هل يسمى الله به لا لماذا لان الاراده تكون اراده خيرا وتكون غير غير خير شرا او لا خير ولا شر والله سبحانه وتعالى منزه عن اراده الا خير فيها كل ما اراد كل مراد الله بل كل اراده الله خير كل اراده الله خير وام المراد انتبه الاراده كلها خير والمراد فيه خير وشر صح الاراده خير والمراد فيه خير وشر فمثلا كل مخلوق فهو باراده الله وهل كل المخلوقات خير؟ اجيبوا يا جماعه لا في المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما اشبهها لكن اراده الله لها لا شكل من الخير ان الله لم يخلقها الا لحكمه عظيمه طيب لو اسماء الحسنى وصفاته الكامله العليا وربما اثار الشرع القواعد في هذا في هذا الامر مهمه ان شاء الله نتكلم عليه ونؤمن بوحدانيته في ذلك في ذلك انشار اليه الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات فالمؤمن نعم في ذلك لا شيء نعم فاي انه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسماءه وصفاته لانه لا يمكن توحيد الا بهذا للتوحيد ركنان لا بد منه اثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه ولهذا نقول التوحيد لا بد فيه من ركنين نفي واثبات وذلك لان النفي عدم محض والاثبات لا يمنع المشاركه كلام عربي النفي عدم المحر والإثبات لا يمنع المشارك فإذا قلت لا قائمة في البيت لا قائمة في البيت هذا نفي المحر إذن هو عدم لوجود عدم ما في قائمة في البيت وإذا قلت فلان قائم في البيت هنا أثبتنا قياما في البيت لكنه لا يمنع المشاركة قد يكون فيه آخر قائم غير فلان وإذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان هنا صارت ترحيد وحتى فلانا بالقيام فنفيت القيام عن غيره وأثبته وأثبته له تنتبه أنه لا يمكن ترحيد إلا بنفي وإثباته طيب فاذا نوحد الله عز وجل في اولوهيته في ربوبيته ولهويته واسماؤه وصفاته ولهذا جاء كلام العلماء في مساله الصفات ان نؤمن بها من غير تحديد ولا تعطيل ولا تكييف ولا تانفي نعم تقر الله تعالى رب السماوات والارض ومن اتيناهم فاعبدوه واستبر بعبادته هل تعلمون اسمي رب السماوات والارض اي خالق وما ومالكهما ومدبرهما لان الرب والخالق المالك المدبر السماوات والارض وما بينهما ذكر الله ان بينهما على انه عديل للسماوات والارض وكان الانسان في الاول يتصور انه ليس بين السماء والارض الا اشياء لا تنسب للسماوات والارض في العظمه والقوه لكن بعد ان ترقى الناس بالعلم علم الكون تبين عنا بين السماء والارض اشياء يحق ان تكون عادله للسماوات والارض ينفجرون في القران الكريم خلق السماوات والارض وما بينهما كيف نص على ما بينهما مع انه فضاء ولا نشاهد الا نجوما وقمر وشمس نقول بين السماء والارض من مخلوقات الله العظيمه ما يقدر ان يكون معادلا شيء للسماوات والارض ولهذا ان تجد الناس تجد الناس الان كل وقت يطلعون على اسرار في الكون بين السماء والارض لم يعلم الناس عنها من قبل وقال فاعبده واسجد لعبادته عبده اي تدل لله انتصار لامل وثناءا لنهايه واستبر لعبادتي اي اصبر لكن الصبر ابلغ من اصبر لان الصبر اصلها استبر بالتاء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية والاستباق تدل على معاناة الصبر تدل على المعاناة فهي ابلغ من كلمه قصر وقوله هل تعلمون له سميا هذا نهي بمعنى النهي يعني لا تعلموا لهم مصاهيا ونظيرا وذلك لكمال صفاته ذكرنا فيما سبق ان هذه الايه اشتملت على اقسام التوحيد الثلاثه الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات ابو مبين واضح طب السموات ولا دو بينه الالهيه عبوده هو اصل العباده لان هذا القسم التوحيد يطلق عليه توحيد الاوليه وتوحيد العبوديه فوباعتبار الان الان باعتبار الانسان توحيد عبوديه وباعتبار الله عز وجل توحيد اولويه اما هاتان المواسميا فهذا فيه توحيد الاسماء والصفات وقل ومؤمن بان الله الى اخره نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكمه والدليل جعلنا الحكم والدليل ولهذا نحرص على ان يكون كلامنا هو نفس الدليل هو نفس الدليل هو بناء آية الكرسي تضمنت اسماء و صفات لم نقل نؤمن بانه الله الحي القيوم وما شابه ذلك ولكننا سقطنا الاخر فصار الان الحكم داخل الدليل نؤمن بانه الله لا اله الا الله الحي القيوم الله مبتدا وجمله لا اله الا الله هو الحي القيوم صفه قبل المبتدا وما بعده اخبار متعدده لا اله الا هو جمله خبري خبر مبتدا الحي خبر ثاني القيوم خبر ثالث لا تاخذه سنه ولا نوم خبر رابع الى خمسه الا قوله وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو معنى لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو الحي القيوم ال هنا للشمول والعموم والكمال يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فالله عز وجل حي أزلا وأبدا لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء قال الله تعالى هو الأول والآخر والظهر والباطل وساعة إن شاء الله هذه الآية في محلها طيب كلمة الحي وكلمة قل انها الحياه الكامله التي لم تسبق عدم ولا حق فناء وهي ايضا وهي ايضا كامله اي متضمنه لمعنى الحياه الكامل من كمال الصفات لان الحياه قد تكون ناقصه ارايت حياتنا نحن ناقصه قد نسقت بعده ومكروقه بفناء ثم نفس نفس الحياه الوجوديه ناقصه الانسان يعتريه المرض في بصره في سمعه في عقله في بدنه ناقصه لكن لكن ذات الله لا يعتريه نقص فهي حياه كامله من كل وجه وقوله القيوم وزنها من حيث التصريف فعيون ولتيعول فيعول فهو قائم بنفسه قائم على غيره قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذه تدل على انه قائم ايش قائم على غيره وقال تعالى وهو الغني الحميد الغني معناه انه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل فهو القائم القيوم اذا القائم بنفسه مش بعاد القائم على الخلق فهو قائم بنفسه المستغني عن كل احد وغيره مفتقر اليه يقول <تصفيق> الله تعالى اف من هو قائم على الا <تصفيق> كل نفس بما كسبت طيب <تصفيق> هو تعالى ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمري لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه اي لا تغلب سنه وان نعاس والنوم وا مروه وانما انتفع منه السنه والنوم لكمال لكمال حياتك لان النوم لا تجئ اليه الا من كان ناقص الحياه ودل لي على ذلك ان النوم يكون راحه لما مضى ونشاط لما يتقدم كل ما تعب الانسان يحتاج الى النوم والله عز وجل يكمل حياتي لا تاخذه سنه ولا نوم وهل يمكن ان نقول وكمال قيومتي يوميتي عيرا نعم ويمكن نقول وكمال قيوميتي لأنه إذا كان قائما على كل شيء لازم من ذلك أن لا ينام لو نام فمن الذي يقوم على الخلق إذن هذا النفع لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيموميته فإن قال <تصفيق> ندعى الفوعد بعد له ما في السماوات وما في الأرض له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وفي السماوات والارض يعني ما كان فيه وتقديم الخبر يدل على الحصر اي ان ما في السماوات والارض بالله لا يشركوا به من ذا الذي يشفع عنده الا باذن من ذا الذي يشفع من هذه اسم الاسهام والاسهام هنا بمعنى النفي وذا زائدة والذي خبر مبتدا يعني من الذي يشفع عنده الا باذنه طيب لو قال قائل قائل اليس اذا اته بعد الاستفهام تكون اسم موصولا كما قال ابن مالك ومنث اذا ما بعد ما الاستفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام قلنا بلى لكن إذا جاء إذا جاء اسم المرسول بعدها تعين أن تكون ملغاة وهنا أتى بعد اسم المرسول يعني لو كان تركيب الآية من ذا يشفع من ذا يشفع لقلنا ذا هنا اسم مرسول لكن لما قال من ذا الذي تعين ان نجعل ذا مغطى فينقل الاصح ان تكون ذا اسما موصولا والذي ايضا اسم موصول ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي وبمالك وما ما التوكيد اللفظي الذي ياتي مكررا كقولك ادرجي درجي قلنا يمكن لكن يضعفه اختلاف اللفظ لان الاول اش ذا والثاني الذي فهو يضع يضعف كونه توكيدا تفضيا انا كنا هذا يعني بحث حلو قوي من دل الذي يشفع عنده الا باذن يشفع الشفاعه جعل الشيء جعل المتري شفاء يعني الواحد وال2 وال3 4 وهي في اللغه التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره عرفتم التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره فاذا توسطت بشخص بان يبذل له انسان ماله فهذا توسط ايش بجل من فعل ولو توسط لإنسان عليه لن ولا شخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا لدافع المدينة طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة هاياته الجنة نعم وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه ذا في دفع ضر طيب من دل يشفع عندهم الا باذن يعني الا اذا اذ والاذن هنا اذن كوني يعني لا احد يشفع عند الله الا باذن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الجمله هذه خبر لقوله الله مكرر يعلم ما بين ايديهم ايدي من الخلق وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الآخر وقوله يعلم ما بين أديهم المراد به المستقبل والحاضر وما خلفهم إيش الماضي وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينسى ومتعلقا بالمستقبل فلا يشهد وهكذا علم الله عز وجل علم السابق وعلم بالله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لما بيّن أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بيّن علم الناس هل علم الناس كعلم الله الشامل لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولهذا نهر لا نعلم من الغيب إلا بشيء ما علمنا الله عز وجل فالغيب مجهول لكل احد وقوله من علم ما معناه هل هي بمعنى ولا يحيط بنا شيء من علم نفسه الا بما شاء بمعنى اننا لا نعلم شيئا عن الله الا بما علمنا فتكون الايه كقوله تعالى ولا يحيطن بعلم او ان علم هنا بما انا معلوم اي لا يحيطون مما يعلمه بشيء الا بما شاء نعم ذكرنا بارك لطيف فيما سبق ونذكر الان ان النص من القران والسنه اذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي احدهما الاخر فان الواجب حمله على المعنيين جميعا انا اقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه اي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من اسماء وصفاته الا بما شاء كذلك ايضا لا يحيطون بشيء من معلوماته الا بما شاء وذلك لنقصد علم الخلق وكمان علم الاحزاب وجاء وسع كرسي والسماوات والارض وسع بمن احاط والكرسي قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم إنه موضع قدم الله عز وجل وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض حلقة إيش حلقة الدرع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 والرقم الثاني 06-364-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2-500-1000